ونأخذوا للذين ظلموا دوق عذابا نار التي كنتم بها تكذبون وإذا تثلا عليهم آياتنا بينة قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آبائكم